بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد متدرين أرى جلق من كتابك إنك مسلاة نبيي كإنا أكاتيسان في سلاة أمبران في ستي سلاة في قطة وجتون سلاة في قطة وراف وضوء برباكسا نمن مسلمات كو صلاة يوفي لي نوضأتا وضأتا درقما يوتهاران قباتا رب تي قرآن كي ست سورة ما إذا آية جهرت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى السلاطة فاغفلوا وجوهكم يا ورى رب تي أمنتا يوجر سلاطة لابتوا فيتا فولك السندقة وأيديكم حركة السندقة إلى المرافق هجي قليتا قم سو برؤوسكم متى كيسن وَأَرْجُلَكُمْ دا وارجلكم لكتيسن الليل الْكَعْبَيْنِ إلى الكعبين وَإِن يوتي وإن كنتم جنوبا يو جنابا قبضتا فتهرو لكتدا وَإِن فدا وإن كنتم مرضى أو على سفر يو إما لا يو كاني ببماتة أو جاء أحد منكم يو كاتكم كيسن رفي أو لامستم النساء يو قادوا ارتيدا والقنم تيغوتا فلم تجدوا ماء يو بشان لقطن ربدا فتيمموا سعيدا طيبا بييقوا الكل لان تيممتا فامسحوا بوجوهكم فول كيسا هكتلا وأيديكم منه أرك كيسا اللي بييسا ما يريد الله ليجعل عليكم من حراج ربي ويتكن إثني لابس أكيث إثن دركم تنهم فدو ولكن يريد ليطهركم إثن قل كل قل في أمله وليتم نعمته نعماء في إثن رتبو تفدا لعلكم تشكرون أكيث الرب قلاتك الكتاني حال حالكنا وضعت وضوء حرام سن سنادا شوف سلعة تههو يو حرام ستي سنادا مذهبني أفرن الرك والي جل سنعته نمني واجب الجهر وجت جود وضوء حرام سوجت جون يخجدد و خجد تجديد الوضوء خجد نسوني أولا وضوء قبعتي أو وضوء سنن شخصي لمودي بته ودات جودة جود رسول ربي صلى الله عليه وسلم وعن هجة هجة نجر رسول ربي أقنه رسولي سلاة وضعت نجر أقم إمام البخاري شرط وضوء جالة مو قاقام جنوك ودو أهار ومس جالة مو علماني جج سديق قبني جج تقو نما سلاة ك... وضوء القن ثلاثة ثلاثة لما تأتي في. وضوء براودة أنت أدمانكفسنه سنة راجلا كنahu جثثا كنن كيسا في لثمان سنة رجثار واجبامتي أكستي وبطلقابنا كنأتي أنسي غرا ثلاثة ديمو دبنا إرجع وضوء جسني دار مسجدا ديماني يو صلاة واجبة صلاة فردا ويتدي من سوت ديمان هنجرجرني إرجانا تحية مسجدا صلاة تحية مسجدا جتون خويت مسجدا ألسينا صلاة سنى تحية مسجدا جلامة أكو السلام عليكم يا أبناء جت تحيات نما جلامة مسجدا يوسف أنت أمه سنارق عالم صلاة توج تحية هنا حديث أبيك أتادات دبة مجرى بخاني المسلم كباسا الرسول ربي مجرى إذا دخل أحدكم المسجدة تقوم سيوم يوم سيني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أكنتين هكرا كعالة مسلعة تتي يجرى الرسول ربي ركعالة مانسوني سناء يقان تحيا مسجدة أجل أم تجدتو نمني كم يوم مسجدة يوم فك علم خصلت سنيه تحيا ما في اداج الامتيت خسنانتين سنان راتب يقسن ثلاثه كنتين يرغ كن حق اقامان اقوام امته اا غتا هذا اقامني اكنوا ما انتو دون ذكر ربي تشاغلا قرانا فقرؤ تسبيحا تكبيرا حديث أبي هريرات رسول ربي مالجداً الملائكة تصلي على أحدكم ملائكان تقوك السم دعائي كأتيف ما دام في مصلاه وان اني بك سلاة تائي ما لم يحدث يقام ما لم يحدث حال ودوءاً كافسنيني مالجدتي ملائكان اللهم اغفر له اللهم ارحمه يا ربي أرى في يا ربي رحمة إساقودي يجد أكسما نمني تقون كيس المسجد يو سيني سلاتة إقتي أقوموا كيس جرود العالمتي يوم ونقرد أو إسا ديبو إسا أورقو سلاتة إقتي وكفتاتي يجرى الحديثة إمام البخاريتي بودكنا يو إمامني وفي مؤذني أذاني كأي أبطة، يوم إمام نتابعه مؤذن إقامه، جاء فكانه هنأبتهو، هذا إمام أرجت جيّدته، إمامني, إمامني دوّد دوبه تأوي تأني سين ويأرجين الأبطة مؤذن يوم إقامه، يوم إمام خجرات تاتمت جده كسه مؤذن ني اقامه غاب كان اكاتان اتكؤ اككل دامي هنما مجت جتون عقكم صلاه فتك اجچود عقكم نما صلاتوتين والدبا يونا ملافاته ويتما مؤذن ني اقامه سن جل قبه ولن ويتما وذن تتي الله اكبر جچو جل نما دويجى لقبيفا نما منقول دواها يو تي سو ثوانٌ القاء جل كبي ممؤذنها والين القاء يو نما جبا نما هم نقبو تاتي أمو ويتما إسامي جاهي القاجشيو يو بودا إقامة قد قامت الصلاة ويت إمام إن مؤذن مالي لبني نان تكبرة الإحرام ثقبت ندنه والنبربادم تكبرة الإحرام ثقبت جرة إمامني ويتاب إقامان جي فمتي سفيف الكتئس سقبا سفيف الكتئس وجت جون ترمت قرط جلو رجت جو عون جدو جرا أجمعوا ربيه ترجلني والدر عدوة أدو إن دبر ججلساني والكتاهو ججورا درس انت نتعرى أسطى بطي درس اللفتو وينية ثلاثاتين هقا <تصفيق> وليس ديبينو تي <تصفيق> نقاكي سجرات دار